في إذا إذا إذا شتتوني في البوادي أخذوا مني فؤادي ما اللي إذا أخذوا لقلبي ما اللي إذا أخذوا لقلبي شتتوني في البوادي أخذوا مني نعمة شفاء لقلبي وتأدى في عماهم لولا تعجل سواهم وتأدى في عماهم لولا تعجل سواهم فهم نعمة شفاء طيبة لي حبيب أرجو يشفى علينا من ذندي أرجو يشفى علينا من ذندي يا إلهي يا مجيب فبطيبة لي حبيب يا إلهي يا مجيب فبطيبة لي